وقفنا عند قول نؤلف باب أبنية من الأفعال مختلفة بالياء والواو بمعنى واحد لكنها بمعنى واحد تقال تحيزت إلى فئة وتحوزت أي انحست وقال ما, ما لك تحوز كما تحوز الحية وتحيز وتوهت الرجل وتيهته وتوحته وطيحته وتبوغ الدم بصاحبه وتبيغ وتسوح البقل وتصيح إذا هاج وتهور الجرف وتهير إذا انهار وتضوع ريحه وتضيع وشوطه وشيطه ودوختهم تدويخا وديختهم تدييخا ولا توجل ولا تيجل ولا تاجل بغير همز وقد همزه قوم ما بجو من كلامه بشيء أي ما أعبأ به وبعضهم يقول ما أعوج بكلامه أي ما ألتفت إليه ما قوذ من عجت الناقة قال باب ما يهمز أوله من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد تقول أرشت بينهم وورشت ووكدت عليهم وأكدت قال الله جل ثناؤه ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها وورخت الكتابة وأرخته ووقدت وأقدت من الوقت وآكفت الحمار وأوكفته وهو الإكاف والوكاف وأوسط الباب وآصطه وقرئ موسضة بالهمز وغير الهمز وأوسط الكلب وآستته إذا أغريته بالصيد. قال الأصمعي قالوا الحمد لله الذي آجدني بعد ضعف أي قواني من قولهم ناقة أجد إذا كانت موثقة الخلق قوية وبناء مؤجد والحمد لله الذي أوجدني بعد فقر أي أغناني من الواجد وهو الغني والوجد السعة قال الحمد لله الغني الواجد ثم قال باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد قال ذو العود يذوي زويا وذأوا وذأ وذأيا قال يونس وذوي لغة رقأت في الدرجة ورقيت بكسر القاف وتر قال باب ما يهمز أوله من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد قال الرشت بينهم وورشت ووكدت عليهم وأكدت قال الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وورخت الكتاب وأرخته ووقدت وأقدت من الوقت وأكفت الحمار وأوكفته والإكاف والوكاف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 وهو الغني والوجد الساعة قال الحمد لله الغني الواجد وبالنسبة ثم قال باب ما يهمز أوسطه من الأفعال ولا يهمز بمعنى واحد ذوي ذو العود يذوي ذويا وذأوا يذ وذأيا قال يونس وذوي لغة رقأت في الدرجة ورقيت بكسر القاف وترق الهمز أجود قال الله عز وجل أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك وأما رقأ الدم والدمع فهو مهموز ويقال رقأ يرقأ رقوءا تأممتك وتيممتك وأممتك أي تعمتك وناوأت الرجل وناويته ودارا وداريته وحبنطأت وحبنطيت وروأت في الأمر ورويت وأرجأت الأمر وأرجيته وقدروه أيضا أومأت إلى فلان وأوميت وأرفأت السفينة وأرفيت وأخطأت وأخطيت وأطفأت النار وأطفيت ورفأت الثوب ورفوت هذا بالواو وحدة قال باب فعلت وفعلت بمعنى تقول سخن يومنا يسخن وساخنا وصلح الشيء وصلح وشحب لونه يشحب ويشحب وشحب لغة وخثر اللبن يخثر وخاثر ورعف الرجل يرعف ورعف وطهرت المرأة وطهرت وحكى سيبوي عن بعضهم جابنا يجبن وجابنا ونبها ينبه ونبها نبه ينبه ونبها نبه ونبها معنى واحد قال باب فعلت وفعلت بمعنى سفها يسفه وسفه يسفه, يسفه حرمت الصلاة على حرمت الصلاة على المرأة تحرم وحرمت تحرم وسري الرجل يسرى وسروا يسروا وسخي يسخى وسخوا يسخوا وروا سبويه عن يونس أن بعض العرب يقول لاببت ألب بالضم وحرف شاذ لا يعرف له مثل لأنه يستثقل في المضاعف فاعلا يفعلوا الفراء قد عجف وعجف وحمق وحمق وسمر وسامر من الأصمر وخرق وخرق قال باب فعل يفعل ويفعل عطس يعتس ويعطس وعتب يعتب ويعتب من المعتبة وكذلك هو من المشي على ثلاث قوائم ورفض يرفض ويرفض وهذر في منطقة يهذر ويهذر وفسق يفسق ويفسق وخرز يخرز ويخرز ورمز يرمز ويرمز ونفر ينفر وينفر وختن الحجام يختن ويختن وشرط يشرط ويشرط وكذلك هو من الشرائط عزفت نفسي عن الشيء تعزف وتعزف وفتك يفتك ويفتك وعثر يعثر ويعثر وأبق يأبق ويأبك وخفق الفؤاد يخفق ويخفق وعذل يعذل ويعذل وبرض لي من ماله يبرض ويبرض وعند عن الحق يعند ويعند وصمط الجدي أصمته وأصمته وتلد المال يتلد ويتلد وجلب المتاع يجلبه ويجلبه وحشر يحشر ويحشر وحجل الغراب يحجل ويحجل وقطر يقطر ويقطر وحسد يحسد ويحسد ونجب الشجرة ينجبها وينجبها إذا كشرها وكدم يكدم ويكدم وحنك الدابة يحنكها ويحنكها إذا جعل الرصن في فيها وخلجت عينه تخلج وتخلج وذملت الناقة تذمل وتذمله. وجلب الجرح يجلب ويجلب إذا علته جلبة للبرئ وعرم الغلام يعرم ويعرم وقادر يقدر ويقدر وعضل الأيم يعضلها ويعضلها وخمش وجهه يخمش ويخمش وحزر النخل يحزره ويحزره وجزر الماء يجزر ويجزره وأهل يأهل ويأهل أهولا إذا تزوج ونطف ينطف وينطف إذا قطر ونطف ينطف أيضا وحضرت الشيء أحذره وأحذره وخمرت العجين أخمره وأخمره وفطرته مثله وزبر الكتاب يزبره ويزبره يخطه وذا ذبره يزبره ويزبره أي كتبه وعسرت الرجل أعسره وأعسره إذا طلبت الدين منه على عسره وطمث المرأة يطمثها ويطمثها إذا جامعها وقنط يقنط ويقنط وهو ينسب بالنساء وينسب وأبنت الرجل آبنه وآبنه إذا اتهمته ونخر ينخر وينخر وعرنت البعير أعرنه وأعرنه وقمرت الرجل أقمره وأقمره نغة الأصمعية نيسر بن عمر هملت عينه تهمل وتهمل ومن المضاعف قال الفراء ما كان على فعلته من ذوات التضعيف غير متعد فإن يفعل منه مكسور العين مثل عففت أعفه وخففت أخفه وشححت أشحه وقال غيرهم وقد جاء بعضه باللغتين جميعا قالوا جد يجد ويجد وشب الفرس يشب ويشبه وجم يجم ويجم وصد عني يصد ويصد وشح يشح ويشح وعن أبي زيد فحة الأفعى تفح وتفح قال الفراء وما كان على فعلت من ذوات التضعيف متعديا مثل ردت ومددت وعددت فإن يفعل منه مضموم إلا ثلاثة أحرف نادرة جاءت باللغتين جميعا ويشده شده يشده ويشده ونم الحديث ينمه وينمه وعله في الشراب يعلّه ويعلّه وزاد غيره بتّ الشيء يبتّه ويبتّه ومن المعتلّ قالوا وجد يجد ويجود من الموجدة والوجدان جميعا وهو حرف شاذ لا نظر له ومن ذوات الياء والواوي طمى الماء يطمو ويطمي ارتفع وفاحت القدر تفوح وتفيح ولا تحبّه بقلبي يلوط ويليط وطبان الشيء يطبوني ويطبيني وصار عنقه يسورها ويصيرها امالها عنقه يصورها ويصيرها يعني امالها وقرئت فصرهن فصرهن اليك بضم الصاد وكسرها وصاف عني يصوف ويصيف اي عدل وغرى يغر ويغير من الديه من الديه واسم الغيره وجمعها غير او الغيرة وجمعها غير بان الرجل صاحبه يبينه ويبونه وبينهما بون بعيد وبين بعيد وهذا في فضل أحدهم على الآخر فإن أردت القطيعة فالبين لا غير وغار أهله يغيرهم ويغورهم أي يميرهم وساغ الطعام يسيغه ويسوغه والجيد أساغ يسير وماهت الراقية تموه وتميه وتماه وداره يضيره ويضوره ولاته يليته ويلوته وماث الشيء فهو يموثه ويميثه إذا دافه وفاخ يفوخ ويفيخ مثل فاح وثاخت رجله في الوحل تثوخ وتثيخ وفاد يفود ويفيد إذا مات ونمى الحديث ينموه وينميه إذا بلغه قال باب فعل يفعل ويفعله جنح الفؤال يجنح ويجنح إذا مال ومضغ يمضغ ويمضغ ودبغ يدبغ ويدبغ وصبغ يزبغ ويزبغ وسلخ يسلخ ويسلخ ومخض اللبن يمخضه ويمخضه وشخب اللبن يشخب ويشخب ورجح يرجح ويرجح وشم يشم ويشم ومن دوات الواو والألف شحوت فمي أشحوه وأشحاه ونحوت بصري أنحوه وأنحاه إذا صرفته وبعوت أبعو وأبعى إذا اشترمت وسحوت الطين عن الأرض أسحوه وأسحاه ومحوت اللوح أمحوه وأمحاه قال باب فعل أفعل ويفعل منح يمنح ويمنح ونبح الكلب ينبح وينبح ونطح الثور ينطح وينطح ونهق الحمار ينهق وينهقه وشحج البغل يشحج ويشحج وشهق يشحق ويشحق ونهش ينهش وينهش وطحر يطحر ويطحر طحيرا إذا زحر وطحرت العين قداها تطحره إذا ألقته وتطحره ومن المعتل عام إلى اللبن يعام ويعيم وقالوا كل ما جاء على فعل مفتوح العين فإن مستقبله بالكسر والضم نحو ضرب يضربه وقتل يقتل إلا أن تكون لام الفعل أو عين الفعل أحد حروف الحلق وهي العين والغين والحاء والخاء والهمزة والهاء فإن الحرف إذا جاء كذلك فربما جاء يفعل منه مفتوحا نحو قرأ يقرأ وبدأ يبدأ وصنع يصنع وذبح يذبح ونسخ ينسخ وقرع يقرع وفخر يفخر وسأل يسأل وثأر يثأر وقهر يكهر ونعب ينعب ونحر ينحر وفغر فما هو يفغر وربما جاء يفعل على الأصل نحو هنا يهنئ ونزع ينزع ورجع يرجع ودخل يدخل وصلح يصلح ولم يأت فعل يفعل بالفتح في الماضي والمستقبل إذا لم يكن فيه أحد خروف الحلق لا من ولا عينا إلا في حرف واحد جاء نادرا وهو أبا يأبا وزاد أبو عمر ركن يركن والنحويون من البصريين والبغداديين يقولون ركن يركن وركن, يركن وركن يركن قال باب فعل يفعل ويفعل حسب يحسب ويحسب ويئس ييأس ويئس ونعم ينعم وينعم وبئس يبأس ويبئس عليا مضر تكسر وسفلاها تفتح وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب يحسب ويحسبون بالكس وهذه الحروف الأربعة في الأفعال السالمة شواذ وما سواها من فاعل فإن المستقبل منه يفعل نحو علم يعلم وعجل يعجل يبقى حسب ويئس ونعم وبائس هذه شواز حسب يحسب يأس يأس نعم ينعم وينعم يحسب ويحسب يأس ويأس ينعم وينعم يبأس ويبئس فأما المعتلف منه ما جاء ماضيه ومستقبله بالكسر نحو ورما يرم وولي يلي ووثق يثق وومق يمق وورع يرع وورث يرث ووري الزند يري ووافق أمره يفق قال باب فعل يفعل ويفعل يفعل ويفعل قال أبو عبيد يقال فضل منه شيء قديل فإذا أرادوا المستقبل ضموا الضاد فقالوا يفضل وليس في الكلام حرف من السالم يشبهه قد جاء من المعتل مثله قالوا ميت فكسروا ثم قالوا تموت وكذلك دمت ثم قالوا تدوم قالوا روى ان من العرب من يقول فاضل لا يفضل مثل حذ لا يحضر وقالوا أيضا يمات ويدام قال والاجود فضل يفضل ومت تموت ودمت تدوم وقال سبويه بلغنا أن بعض العرب يقول نعما ينعم مثل فاضل لا يفضل ثم قال باب فاعل يفعل كل ما كان على فعل فمستقبله بالضم ولم يأت غير ذلك إلا في حرف واحد من المعتل رواه سبويه قال بعض العرب يقال كدت تكاد فتقول فعلت تفعل كما قالوا فعلت تفعل في فض في فضل يفضل وقال الفراء أما الذين ضموا كدنا فنهم أرادوا أن يفرقوا بين فعل الكيد من المكيدة في فعل وبين فعل الكيد في الكرب فقالوا كدنا نفعل كذا وقالوا كدنا القوم من المكيدة كما فرقوا بينهما في يفعلوا فقالوا في الأول تكاد وفي الثاني تكيدوا من الكيت قال باب المبدل قالوا مدهته بمعنى مدحته يبدلون بالحاء والأيم والأين الحية والقبر جدث وجدف واستأديت عليه واستعديت وأدني عليه وأعدني عليه وفناء الدار وثناؤها واحد سبد رأسه وسمده إذا استأصله وهي المغافير والمغافير جثوت عليه وجذوت ومرث الخبز في الماء ومرده ونبض العرق ونبذ وهرد فلان الستر وهرت وهرته إذا خرق وهو شثن الأصابع وشثل وأخس الله حظه وأخدته فخسيس وختيت وجاحفت عن الرجل وجاحشت سواء ومددت ومتدت وهو المد والمد والمط ولبج به ولبط به إذا ضرب بنفسه الأرض ودهدهت ودهديت وربيت الصبية ورببته ورب ورببته رببته ورببته كلب هراش وخراش قشوت العود وكشرته ونشرت الخشبة وشرطها وأشرتها والمنشار والمئشار لص ولص وتص وتص وقمح يكمح كموحا وقمه يقمه كموها إذا رفع البعير رأسه فلم يشرب أهمني الأمر وأحمني أحم خروجنا وأجم إذا أزف وقربا وصيت الشيء بالشيء وصلته ومنه قول ذي الرمة نص الليل بالأيام حتى صلاتنا مقاسمة يشتق أنصافها الصفر طانه الله على الخير وطانه أي جبله ناشزت المرأة على زوجها ونشصت وصرت إليه وصرت إليه ونفز ونقز سواء قال الشماخ وإن ريغ منها أسلمته النوافز قذوف إذا ما خلط الظبي سهمها وإن ريغ منها أسلمته النوافذ يعني القوائم لأنها تنفذ يعني تتحرك أفزعتهم وأفززتهم عانشت الرجل وعانقته والماء جامس وجامد وسكنت الريح وسكرت من قول أوسي بن حج ابن حجر قال أوسي بن حجر قال تزاد ليالية في طولها فليست بطلق ولا ساكرة ولا ساكرة يعني قال ثاخ وساخ في الأرض سواء أي دخل قال أبو ذؤيب فهي تثوخ فيها الإصبع قصر الصبوح لها فشرج لحمها بالني فيتثوخ فيها ان تفيت من الشيء وانتفلت سواء وأرقت الماء وهرقته قال الفراء غمار الناس وخمارهم ولسق ولزق ولسق وسحقت الزعفران وسهدته ثم قال باب ابدا للياء من أحد الحرفين المثلين إذا اجتمع قال تطنيت من الظن تظنيت من الظن وأصله تظننت قال العجاج تقضي البازي إذا البازي كسر أراد تقدد وقال الله عز وجل وما كان صلاطهم عند البيت إلا مكاء وتصدية قال أبو عبيد المكاء الصفير التصدية التصفيق ورفع الأصوات وأصله من صددت أصد ومنه قول الله عز وجل إذا قومك منه يصدون أي يضجون ويعجون فجعل إحدى الدالين يا ولبيك هو من ألب بالمكان إذا أقام به فأبدل من احد البائين يا قال أبو عبيدة دساها من دسست وتمطى أصله وتمطط أي مد يده ومنه المشيط المطيطاء وهي التبختر أمللت الكتابة الكتاب وأمليته قال, الكتابة قال الله عز وجل فليملل وليه بالعدل وقال في موضع آخر فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قال باب الإبدال من المشدد تكمكم الرجل من الكمة وهي القلن سوى والأصل تكمم وتململ على فراشه والأصل تملل من الملة وهي الرماد الحار قال الشاعر باتت تكركره الجنوب وأصله تكرره من التكرير وقول الفرصدك ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف موانع للأسرار إلا لأهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشفشف يعني المهزول هو من شفته الغيرة وشفه الحزن وأصله المشفف فكبكبوا فيها أي كببوا من كبابة الرجل على وجهه قال باب ما أبدل من القواف أنشد الفراء قال أنشدنيه أبو الجراح والله ما فضلي على الجيران إلا على الأخوال والأعمام وأنشد غيره في مثل ذلك يا رب جعد فيهم لو تدرين يضرب ضرب الصبط المقاديم وانشد غيره كان أصوات القتل المنقضي بالليل اصوات الحصل المنق المنقذ وانشد غيره والله لولا شيخنا عباده لك مرونا عندها او كالوا فرش فرش, فرش, فرش, فرش فرشة لما كره الفرشاط فرشته لما كره الفرشاطه بفيشه كانها ملطاطه وأنشد الفراء كأن تحت درع المنقد قد شطا رميت فوقه بشط والشط السنام وأنشده غيره إذا رجلت فاجعلوني وسط إني كبير لا أطيق العندى من الجانب وسطة وأنشد ابن العربي أظهر لم يولد بنجم الشحي ميمم البيت كريم السنخي وأنشد أبحت من سالفة ومن صدق كأنها كشية ضب في سقع وأنشده غيره كأنها والعهد مذ أقياضي جراميز على وجاذ الجرموز الحوض الصغير ووجاذ المشرف من الأرض وأنشد غيره حش ورط الجنبين معطاء القفى لا تدع الدمن إذا الدمن طفى إلا بجرع مثل أثباج القطع ومن المقلوب جذب وجبد وضمحل الشيء وامضحل وأحجمت عن الأمر وأجحمت وطمس الطريقة وتصم إذا دراس وثانة اللحم ونثت إذنة أنا الشيء يأني وأنا يأين إذا حان وبئر عميقة ومعيقة قاع الفحل على الناقة وقاع عليها يقع إذا ضربها حمت يومنا ومحت إذا اشتد حره شفنت وشنفت أي نظرت صاعق الرجل وصعق وهي الصاعقة والساقعة وعقاب قات وعبنقات قات ذات المخالب وأشاف الرجل على الشيء وأشفى إذا أشرف اعتامى واعتمى إذا اختار واعطاك الأمر فلانا واعطقاه إذا حبس بتلت الشيء وبلدته قطعته ومنه قول الشنفر كأن لها في الأرض نس ينتقصه على أمها وإن تحدثك تبلتي أي تقطعي لفت الرجل وجهه وفتله أي صرفه هجهجت بالسبع وجهجهت به إذا صحت به وزجرته تزحزحت عن المكان وتحز حزت. اَهذَب في المشي واهبذ انتقى الشيء وانتاقه من النقاوه قال الراجز مثل القياسي انتقا انتاقه المنقي قال الكسائي هو من النيقتي ساء الأمر وساني إذا احزنك وران الرجل وراني مثل رعاني وراعني ابن العربي غرسه ورغسه رجل أغرل وأرغل جاءت الخيل شوائع وشواعية أي متفرقة والأمة ثأداء ودأثاء استدم الرجل غريمه واستدامه إذا رفق به شاك السلاح وشائك السلاح ولاث ولائث وهار وهائر وعاق عنه عائق وعاق وعاث وعائث وآن وآئن وعمج في السير ومعجة والصبر والبصر الجانب والحرف من كل شيء استناع الشيء واستنعى إذا تقدم قل قلقلت الرجل ولقلقته ما أطيبه وأيطبه وأنبطت وأن القوسة وأنضبتها إذا أنت جذبت وطرها ثم أرسلته فصوتت قال ما تكلم به العامة من الكلام الأعجمي الأصمعي قال الزرجون الخمر وأصله بالفارسية زركون أي لون الذهب قال والخندريس الخمر والإسفنت والإسفند الخمر قال وأحسبها بالرومية واستجنجل المرآة بالرومية فيما أحسبه والبرنساء الخلق وأصله بالنبطية ابن الإنسان يقال في المثل ما أدري أي البرانساء هو والبرانساء والقف شليل المغرافة وأصله بالفرسية كفج ليز والقرد العمق وأصله بالفرسية قردا وأنشد وكنا إذا القيسي نبى عتوده ضربناه دون الأنثيين على القرض والأنثيين الأذنان قال أبو بيدا ربما وافق الأعجمي العربي قالوا غزل سخت أي صلب والزور القوة والدستو, والدستو الصحراء وأنشل الأعشى قد علمت فارس وحمير والأعراب بالدست أيكم نزل يرد الصحراء وهي دستو بالفارسية ولم يكن أبو عبيدة يذهب إلى أن في القرآن شيئا من غير لغة العرب وكان يقول هو اتفاق يقع بين اللغتين وكان غيره يزعم أن القصطاص الميزان بلغة الروم والغصاق البارد المنتن بلسان الترك والمشكاه الكوة بلسان الحبشة والسجيل بالفارسية سنك وكل أي حجارة وطين السجيل والطور الجبل بالسوريانية واليم البحر بالسوريانية ورؤى ابن عباس أنه قال التنور بكل لسان عربي وعجمي وعن علي عليه السلام أنه قال التنور وجه الأرض والبرق الحمل وأصله بالفارسية برخ والصرق الحرير وأصله بالفارسية صرخ أي جيد وليلمق القباء وأصله بالفارسية يلمه والمهرق الصحيفة وهي بالفارسية مهرة والمسح البلاس وبالفارسية بلاس قال لبيد كردمانيا وتركا كالبصل فخمة غفراء ترتى بالعرى كردمانيا وتركا كالبصل وعن أبي قباء محشو وروي عن غيره أنه قال هي دروع وأصله بالفرسية كردمان وعنه عمل وبقي والبورياء بالفرسية وبالعربية باري وبوري قال العجاج كالخص اذ جل له الباري والسبيج بقيرة وأصله بالفرسية شبي والقميص قال العجاج كالحبشي التف أو تسبج كما رأيت في الملاء البردج قاله البردج السبي وبالفرسية برده وقوله عكف النبيط يلعبون الفنزج وبالفرسية بنجكان وقوله يوم خراج تخرج السمرج أصله بالفرسية سه مرة أي استخراج الخراج في ثلاث مرات وقوله مياحة سه تميح مشيا رهوجا قال الرهوج المش السهل وبالفرسية رهوار أي هملاج وقوله وكان مهطد الجحاف بهرج البهرج الباطل نب نبهرة والبالغاء ممدود الأكارع وبالفرسية بابها والألوة العود أصلها بالفرسية قال الشاعر وقارفت وهي لم تجرب وباع لها من الفصافس بالنمي سفسير والسفسير بالفرسية السمصار المقم جر والقمنجر القواس وبالفرسية كمنكر قال الأعشاء وبيداء تحسب أرآمها رجال إياد بأجيادها قال أبو بيداء أراد الجدياء النبطية بالفرسية والكساء والأصمعي يرويه بأجلدها أي بشخوصها وحلقها والقيروان أصله بالفرسية كاروان فعرب وقال امرؤ القيس وغارة ذات قيروان كأن أصرابها الرعال والقيروان معظم الجيش والكاروان بالفرسية جماعة الناس والقافلة والبالة والجراب وبالفرسية باله قال الأعشى يصف الخمار أضاء مظلته بالسراج والليل غامر جدادها والجداد الخيوط المعقدة وبالنبطية كدات قال أوس تضمنها وهم رقوب كأنه إذا ضم جنبيه المخاذم رزدق فرزدق سطر ممدود وبالفرسية رزته قال رؤبه ضوابعا ترمي بهن الرزدق وديا بوز ثوب ينسج على نيرين وبالفارسيه دوا بوز قال شماخ وذكر ضبيه كانها وابن ايام تربي ترببه من قره العين مجتابا ديا بوذي وليرندج جلد أسود وبالفارسيه رنده والقرز البازي وهو الرجل الحاذق بالفارسيه قره ومر عز وهو بالنبطية مر نزه مر عزه والصيق الريو نبطي زيقا والتسط والطور والقمقم بالروميه والبستان فارسي معرب والطابق والطابق والطاج والطاجا والهاو فارسي والصرد والجرد والبرد البرد والحر صرد والجرم صرد والجرم البرد والحر والمرج والعسكر والديدبان والخندق والموزج والموق هذه كلها فارسية عربت والفرانق إنما هو بروانة والسدير فارسي معرب أصله سادلي قبة في ثلاث قباب مداخلة وهو الذي تسميه الناس سهدلي فأعرب والعرب تقول رجل كربز للجربزي قال ودرهم قاسي إنما هو تعريب قاش ويقال هو فعيل من القسوة أي فضته رضيئة صلبة ليست بلينة وقول الأعشى في النعمان حتى مات وهو محرزق فذاك وما أنجى من الموت ربه بصابات حتى مات وهو محرزق قال هو بالنبطية خرزوقا أي محبوس ونحو ذلك وقول رؤبة في جسم شخت المنك بين كوشي قال قوش صغير وبالفارسيه كوجك فعربه هو قول العبدين كدكان الدرابنه المطيني فابقى باطله والجد والجدة منها كدكان الدرابنه المطيني الدرابنه البوابون واحدهم ضربان الفارسيه وقوله عبيدوات فصرونا عنه الجلال كما سل لبيع اللطيمة الدخدار الدخدار الثوب وبالفرسية تختدار أي يمسكه التخت وقال الكوميت يصف بقرة تجل البوارك عنها صفحة دخداري تسجي دوالح من ثجاجة قطف تجل البوارق عنها صفحة دخداري والخورنك كان يسمى الخورنكاه أي موضع الشرب ساعرب اي يعني اعرب والله تعالى اعلم اقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي <تصفيق>